الذين جعلوا القران عيذين فاوربك لا نسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين اننا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الهًا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعْمُرْ دَارَ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ مُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةِ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَن أُنذِرُوا أَن أُنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَن فَاتَقُونَ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 لَكُمْ فِيهَا أَجْمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ